يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون يا ايها الذين امنوا بالله لما تقولون فعلنا شيئا ولم تفعلوه في الواقع كقول احدكم قاتلت بسيفي وضربت وهو لم يقاتل بسيفه ولم يضرب كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون عظم ذلك المبغوض عند الله وهو أن تقولوا ما لا تفعلونه فلا يليق بالمؤمن إلا أن يكون صادقا مع الله يصدق عمله قولا إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً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 فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ وَذَكُرْ أَيُّهَا الرَّسُولُ حِينَ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمَ لِمَ تُؤْذُنِي بِمُخَالَفَةِ أَمْرِي وَأَن تُمْتَعَلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا مَالُوا وَنْحَرَفُوا عَمَّا جَاءَهُم بِهِ مِنَ الْحَقِّ أمال الله قلوبهم عن الحق والاستقامة، والله لا يوفق للحق القوم الخارجين عن طاعته. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي.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 ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام والله لا يهدي القوم الظالمين ولا احد اشد ظلما ممن اختلق على الله الكذب حيث جعل له اندادا يعبدهم من دونه وهو يدعى إلى الاسلام دين التوحيد الخالص لله والله لا يوفق القوم الظالمين لأنفسهم بالشرك والمعاصي إلى ما فيه رشدهم وسدادهم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره, والله متم نوره ولو كره الكافرون يريد هؤلاء المكذبون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 هو الفوز العظيم الذي لا يدانيه اي فوز واخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين ومن ربح هذه التجاره خصله اخرى تحبونها وهي عاجله في الدنيا ان ينصركم الله على عدوكم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 اِفَا فَأيَدَنَ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَعَمِلُوا بِمَا شَرَعَهُ لَهُمْ كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ بِنَصْرِكُمْ لِدِينِهِ الَّذِي جَاءَ بِهِ رَسُولُكُمْ مِثْلَ نُصْرَةِ الْحَوَارِيِّينَ لَمَّا قَالَ لَهُمْ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ